افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج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 رَكَان فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الحصيد ونخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد رزقا للعباد وَأَحْيَيْنَا به بَلْدَةً ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وَأَصْحَابُ الرس وثمود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 ولقد خلقنا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا توسوس بِهِ نَفْسُهُ ونحن مَا تُوَسِّسُ من حبل وَنَحْنُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ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 ik zal het woord en ik يوم نقول لجهنم هل امتلئت وتقول, وتقول, وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة, غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون, هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام, أدخلوها بسلام من ذلك يوم الخلود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 فنقطبو في, في البلاد هل من محيص